لك حب تعظم في جناني لك حب تعظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وامتناني لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزماني لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وعودي وامتناني وإن الفخر يملأ لديكي تعلمت المعاني درست الأمس تاريخا وعلما ونهجا كان كالدر الحسان فقد نقشت يداك العلم فينا وجدتي بالعطايا في تفاني وربيتي بنا آداب حتى تقلدنا الفضائل كالجماني لكن حب تعاظم في جناني وتقديرك على مر الزماني لك بإمال إفراصي وشكري ودعواتي وردي وامتناني في جناني وتقدير على مرع الثماني لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي ورهدي وامتناني وأنت مثل مدرسة وإني أبيت عن التخرج ما أتاني علمت الغدوت اليوم لكن بذورك في فؤادي كل آني تذكرني بما أحسنت فيها وما أغدقت فيها من حناني وأذكر من جميلك كل خير عساني أن أوافيه عساني حب تعظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي وربي وامتناني لك تعظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري ودعواتي ومودي وامتناني عاف يا إيمان ما جادت حروفي ستعجز أن تعبر ما حواني ولكني دعوت الله دوما ولا زال الدعاء على لساني ودار الخلد في روض الجنان لأن يجزيك في الدنيا عطاء ودار الخلد في روض الجنان لك حب تعاظم في جناني وتقدير على مر الزمان لك إيمان إخلاصي وشكري لك حب تعظم في جناني وتقدير على مرع الزمان لك إيمان خلاص وشكري ودعواتي وردي وامتناني لك حب